بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه النصير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 رسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا على الذين كفروا أنهم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 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وفيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي ووتهم ومن صلح من آبائهم وأسواجهم وذرياتهم إن كأنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا لمقتل الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت نفنتين وأحييت نفنتين فاعترفنا, فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروبنا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 إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون رفي الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أعلم يسير في الأرض فينظر كيف كان عقبة الذين كانوا كانوا هم أشد منهم قوته وآثاره في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك لأنهم كانت تأتهم رسلهم بالبين. كفروا فأخذهم الله لفضيله الدكتور وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن اليوم حساب وقال ربن مؤمن من آل فرعون يكتب أقتلون أتقتلون رجلاً أيه يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن A B فَعَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلت يبعث الله من بعده رسولا كذلك جَبَّارٌ وَقَالَ فِي يَا أَهْلَ بَنِي لِي صَلْحَ الْعَلِيِّ أَعْلَبُ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فأطلع إلى إله موسى وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا من داب من عمل سيئة فلا يجازى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني, وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون ما وحاق بآل فرعون من النار قال الذين استكبروا Ball.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 الهداوة وعرفنا بني إسرائيل الكتاب هداوة ذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك.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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن لا يشترون، ذلك الله ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض ورآه والسماء أبناءه وصوركم, وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك من دون الله لما لما جاء سليمان رب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبرهوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُؤْفَكُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أرسلنا بِهِ رُسُلَنَا يُسْحَبُونَ فِي الْحَيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ بِيْلَ ثُمَّ قيل لهم أَيْنَمَا شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، بغير الحق وبما كنتم تمرحون، أدخلوا. ولنتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك أو نتوفينك لقد أرسلنا رسلا من قبلك من من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء وَقَصَرَ هُنالِكَ النَّبَطِيُّونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ تَرْكَبُونَ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحملون ويريكم آياته فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا, فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أَكْثَرَ منهم وَأَشَدَّ قوة اما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون فلن we pray قد في عباده وخسيره هنالك الكافر